بما فكر وقدر ثم قتلا كيف قدر ثم قتلا كيف قدر ثم نور عَمَّ بَسَرَ بَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ آذَنَ إِلَّا نَسْخُرُ وَيُؤْثَمُ إِن سأصلي سأقوم وما أدراك ما سأقوم لا توبوا ولا تذم لو عاحت للبشر على اثني عشر عشر وما جاء وَمَا جَعَلنا ميعادتهم إلا في فتنة للذين كفروا why وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا فذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم الجميع وَمَا هِيَ إِلَّا وَكْرٌ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّى قُبُرِ إِذَا أُنْسِفُوا إِنَّنَا لَإِحْدَى الذِّكْرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ قَدْ مَنْ يَتَأَخَّرُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِنَّ تَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ a